سَمِيعٌ بَصِيرٌ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ الليل وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لقوم يُوقِنُونَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا يُحْيِي <مضوع> الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِجِيلٍ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتُصْرِفُ الْرِّيَاحَ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ قُلْ بِأَنَّ الْحَدِيثَ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُونَ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُصِرُّونَ عَلَى الْع setْكْبِرِ كَأَن لَّمْ يَسْمَعُوا تبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مبين هَنَم وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ ذٰلِكَ هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ اللَّهُ الَّذِي سَخَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّرِ مَا وَاكِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ